ما رود السبايا جانب الصرع أطفال النساء تركلون تنع ما رود السبايا جانب الصرع أطفال النساء ثوكل تنعف أيتام على نوقين بلا سترين لم يبقى سوى الحورة لهم تنعف لما شاهدت زينب أخاها بالثراع فق تغطيه تواريه خيوب الدم المسفوح ثغور بالدمى تنبع تحاكي النهر والمنبع وفي الرمح مع الجرح تعال الرأس المذبوح ونادى جهتها طه وغيم الحزن غطاها يا جدي غلا وجدي وروحي عز سوقياها حسين بالعرام القر بلا غسل هنا يبقى ولا يرفع من المسرع ولا من بارد يسقى مروا بالسبايا جانب الصرعة أقفال النساء ثجل تنعى مرب السبايا جاءن بسرعه اطفال نساء انثى كلون تنعم ايتام على نقي البلاد سترين لام يقطع والحورة لهم ترعى ولما شاهدت زينك أخاها بالثر عافر تغطيه تواريه فيوض الدم المسفوح ثغور ونبض ما تنبح تحاك النهر والمنبح وفي الرمح مع الجرح تعال الرسول ما ذبح وناد جدها طه غيم الحزن غطاها أيا جدي فلا وجدي وروحي عز سوقياها حسين بالعرى ملقى بلا غسل هنا يبقى ولا يرفع من المسرح ولا من بارد يسقى ولا من بارد يسقى وحسينها تعالى ندها تنادي أخها حبيبي وحسينا تحنت يدها بدمي منهى الدريبي وحسينا تعالى ندها تنادي أخها حبيبي وحسينا حنات يدها بدمي مناهى التريبي ايوه في الصحرا قش رم سيرو تضرب من يد الجوري وعينها ترنور ترنو راس حواليها مزهرا يتلو محكم الذكر وفي الصحرى قسرا سيروا زينب بالقناة تضرب من يد الجوري وعيناها ترنوا رأس واليها مزهرا يتلو محكم الذكر تربها مطبق العيون حالك ومدها من الهموم مطبق العيون حالك ومدانها من الهموم شائك وتنادي بحزن وويلا آه لو تنظرنا يا أمه وتنادي بحزن وويلا آه لو تنظرنا يا أمه هم ذا من تجلوه الملائك بالعراة تدوسه السنابك هم ذا من تجلوه الملائك بالعراة تدوسه السنابك ظلم القانط رحم بالغبرة وبنعته دب صدا قسرة. ظل ملقا طريحا بالغبرة وبنات الهدى تسبا قسرا وفي الكوفة كيف تحكى الخطوبوه وحال العقلات هل يوصف في تلك السبايا الأعادي تجوبوه هي والدشمات وفرحان بقتل الطف هي في الكوفة كيف تحكى الخطوب هي وحال العقيلات هي وصف بتلك السبعين اعاد تجمع هي والدشمات وفرحان بقتل الطف عليهم يا سماء طبق بالمنية فهذه بنت طاهر الرسل السبية تعاني بعد فقد الحماك الأبية تسمى عجبا زينب خارجية هي عليهم يا السماء طبقي بالمنية إيه فهذه بنت طاهر الرسول السبية إيه تعالي بعد فقد الحمائل أبية إيه تسمى عجبا زينب خارجية عجبا زينب خارج عليهم يا سماء اطبقي بالمنية ايه فهذه بنت طاهر رسول السبية اتعاني بعد فخدي الحمطي الابية ايه تسمى عجبا زينب القارجية عجبا زين عسبة الختل والغادر يا ويلكم ساعة الحشر قتلهم آية الطهر خاب مسعاكم هتكتم حرمة المختار لما سفكتم بما أطهار فلتبشروا باللغى والعار خاب مسعاكم يا عصبة الختل والغدر يا ويلكم ساعة الحشر فتلتموا آية الطهر خاب مسعاكم هتبتم حرمة المختار لما سفكتم بما الأفهار فلتبشروا باللطى والعار خاب مسعاكم خاب مسعاكم خاب مسعاكم